اللهم صل وسلم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة توكلمهم الموت وحصلنا عليهم كل شيء قولا قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الهي والجن يتبعون إلى بعض ذخرق القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلو تغيرهم وما يفترون ولتصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون في الآخرة وليغضوه وليقترقوا ما هم مقترقون أتعير الله وَهُوَ الَّذِي من وهو الْكِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزلن ربك بالحق فلا تكونن من الممسرين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو الزميع العليم وإن تدع أكثر من في الأرض يذلك عن سبيل الله إن يستدعون إلا الظن وإنهم إلا يقرصون إن ربك هو أعلم من يطل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ما الله اسم الله عليهم كنتم بآياته مؤمنين. وروى أننا نزلنا إليه من الملائكة وقلنا لهم المبتة وشرنا عليهم كل الشيم. آتوا خلاصها واعتنوا بالله جزاء إيمانهم لينجاة من عياشه. لا يؤمنون بها. الخصلات العتاة اللذي سبحانه تعالى وقبل أن كانوا آيزة. وقال صعبان اي افروبات و لو اننا نزلنا قال السلحان هالله حوي و لو اننا نزلنا هذان سود الجن لهاين اليهم ايها حقو الله قال الملائكة تعدان سود الجن لهاين وقلمهم الموتى وضدكد انتائي لهذه الهايان وحشرنا عن صعب ورور اللهين عليهم ذو شو الله كل شيء الشيك الصعب ومديه هريب السريع قبولا لا معنا اللغوف السريع eh tara kaana way diisay ana soo fiiray kana oo qii baran xadiida dhawyad oo caad abay oo تهي yahay maraahib faa'idadki dhantay iyo wax walba laakiin qorro ma jiraan baa jid dhow yihiin akwaaj akwaaj umma madmadii ragta ballaweeyle ee noor ummadii fi walaha ugu horeeyay loo toontaaray aha ummad ma kan diyo ويو. ويو وحو البق. وحو من من عين ما في هذا السنة نصفنا قولاً الأخير وقولاً الطائفي بعضاً اللي موجود. قبل أن يعبد تقوت كهروخر معذبة وقولاً نصف الطائل حين هو مذو البا هو وحول باه وروه وما يستوى ضك الدنيا نصف الطائل حين ويهور الضك الدنيا وحول با وروج الطي ملاقيت ده الله هذا إله رسول وإله وإله مات قيل الى سبحانه وتعالى ده متدين صاح اي او ده كده وغا ده روح الى اي قدرجه الى الله رب العالمين ان الله و انا منكم كدهان وحا نور ثاني و نبي لا ينقم مجد مارو كان هيدو هودو نبي لا يموسى وكان وقع وما ذي هالهذا من هذا وقع ما كان ليوم ولو أنا أنا نزل هذا سوء دجله كون نبي لا ينحدو كويل هذا كان تعالات وخلوقها وفرماه إنك لا كلارطين هذا إليه بيجر حكواه الملاعقة مرأي قد أن سأينبأنا بيديه ما أنت حنالو بس الدير وين هذا مراي مستودجين الحين أو مر وكلمة هم المولكاء عادات كي تنفعن تنصاب من نقبور تكسر صار بروي يهردن أي ل هذا الهي نوديه لهاين النجح هذا سوده أنو أنا الحذابي وعم بيدي مكان بيني أصنع راقرأ كل شيء شيء كسر وحلوقة كسر وحلو عادي هي حضرين قولا في حدانا أو قبلا حدان أمه أمه أمه كيف يتويتكوه ما كأمهين أحالي ليؤمنوا هو إلهي حمين لهو يصبح مرميين إلهي مر كتابه مرميين إلا أي شاء الله إلهي ينهضونا مهين إذا نقرره إذا أردت أخذتك عقل إلهي اللي مرميين و هو اللي مهنونه و, و أحكر إلهي, إله إلهي سبحانه وتعالى و أقررش إلهي و سبحانه وتعالى وقد أطلعنا إلهي رومانس إيمانك إيه إسلامك إيه هنونك إيه حقه لك عيه وإلهي جلسين سبحانه وتمرك وأنه روح الإلهي إن بدبر يوم كثيرا كأنه ضد جلس الله وعلى الله عليه وسلم قد أكبر إنك إنه ضد يومك قلبي على دينه ولكن أكثر ضدك بالبالنك لأنه يجهلون وإذا لم يقول جاهلون رأينا أيام حتي وحدة لكي لها أي حطان أيام لصين لها ilaahay subhaanahu wa ta'ala saaxayro min lahayd dadka badan kod ilaahay subhaanahu wa ta'ala waxa ma qaran yahay waligaa jahil bay keenay markaas marar badan laga yaabo inuu qalbigiisa gasho dadkan ay u ويصنع مكر مكر ميا ووجهرو وكذلك ساجل بكيهم من خرج اليك و وكذلك جعل لكل نبي عدو من شياطين له وكذلك كما جعل لك اعداء من قوم النبيين قالوا سنفطونك اقوى عليكم قواضها بنجعلنا علي لكل نبي نبي لاركو عدو من عدو مصوان له شاذل ان سبع على و الجن يا شيء ذا جيزة أيامنا اللي خسوا إلهي الصوت داري وبعدين عالم ويلات قال الله آياتنا وآياتك وحكي كميتها هي النصوص الشجية تسعين على الصوت وربا إنه رسولك صلى الله عليه وسلم أبا الدر با الله شئذ شهيدان كدينك هي إنس إنسجا شرقو إلى المكان المكان تعبادريج أو إله إنسى شياطين الله رسول الله رواه السلف مش إنسى ومشاهدان بولا دينك كان إنسى هذا كشر بالهم تاسر رسول الله رضي الله عنه كوي إن تاسر تندب بجد انه ما يومي المفاتير والله مر على سبحانه وتعالى خلق خلق من شيء اردن كان صوم المره وماكي والمقيت دولته ما قال دولته ان حالتي الرسول كسونا الله عليه وسلم ما كلمه الرسول قد ايات دينك كتبك له اي ما يقول لك الا ما وكانت اول كلمه في السماء صوت الله العلي ذل فغالوا صمد فر و خي ده قوه بين لينهم هذه كذلك جاء سبحانه وتعالى سدان حتى هو قدرت وكذلك كما جعلنا الله قد اعده على ويال قور ادو كوحه و كل كل النبي نبيك فتكل كلي نبيك تو إلهي وتصدره فحمي عليه وعليه ادعو نأرو شيطان الجنس جنس شيطان كائن على الودن هي ونجي مثل شيطان وجن مثل تو شيطان وجن حصلت على صوت الدره قالوا انكم لا تغالون وسبحانه وتعالى يوحي عليه شيطانك هو بعضهم بركوز إلا بعد بركوز دخل ذكر القوم خلالك كيسا قرصا غرورا سيئو القوم دول سيئو القوم دول وضتكنا قبرة سبحانه وتعالى الله على سيئو اللقصه قادم وإسوه سبحانه وتعالى يبشين جنكها إيبشين يشاطانكها ويسبشكيها وعند الله ما رسولكم هذا في السرعي وحيوه الإنتي يسيري مادان أو يشيران أي فيهوه رمان mitä on vauhdikkouba, jota kiinteä on tähän? Jeesus on vauhdikkouba, joo, Jeesus on jälä, joo. Kuin arvoinen herra kyllä, joo, Jeesus on koston jälä, joo, vahassa on kutsija, joo, taheilvällä nuvolä, joo. Jeesus merkitsee kubaa, joo, joo. Kiinteämmekin ei online, يوسي وجنكي شاذان كي أنت يفيد جنكي هو حيوية وهو ثمار بعض البركات إلى بعد بركة كارث ذكر فالقوي وحيد وحيون ينيره بشيء ينفوي وذكر فالقوي هذا الكيس اللفظي غرورا حاله يبدأ يسقى ذيام ذاك نقول ولو شاء ربك رب ما كان صم يرم لمعه لأن أميد muqneen ka dadka xaq uu yeelayo way cala ku hoos dhawl haddii rabto arlooma heleyn dadka oo dhan rux ka dhigilaa ilaah juhana wa taala foorro magiyo aanbiyada farax yaaki kan doonimu ora waxa ah وما يفسرون أي وحي أورانا إليه وحي أورانا ينط فراغ قد قال سبحانه وتعالى قصة وما يفسرون أي وحي أورانا إيان وإلهي قو أورانا إيان إله قو أوريان استجنا كتة ورثت إليه أكيد السلري مركو هذا سجلا أي وحو أوريان استووا وللتسغى سيء ايراثه إلي هذا الكاعر الذي قرده السيدة كل الذين كو يقولون هذا لأي من الأخيرة عنهم اسمين هذا الكاعر الذي قرده سيء بسعى للنقضان ما عملهم يوم مقترفون على أي كسبان أيام سيء الشيطان أي في إنسية في جينك يطلع شقين أيام ويسقوه أو أيام ويسقوه سيئون هذا الكاعر في أي اي كوتي لنكران ودينك كبير كين الكلام يسوى الشيخ ايان ويسوى راته لنياه أيها رب سبحانه وتعالى الشيخ اي واسوى وليسسسخ يحب بعضهم إلى بعض الذقر في القور غرور هذا الله قلت اي اي او ونحن نقهه وضعك سوى جيدا وضعك راته اي اثوى رميان لتسقى سيؤهي حتى الي هذا القرصا احيث سوى الذين كل قرص هذا لأي من الرب wariyadow waxay هذا halkaas waxaan ila akhraarrama laba على oo waxaa ay noqon hadalkay quruuf sanaayo dindooda kaloo keenay waquu rasuulku digay wa saaxib dadheerka dadka ay ku kala tagaano oo ka saan ama waxbu xiraayaa dadku waxaan xaqayn baa dadku waxa waquu digay wa shaahir hadalkeen waa shay waquu عشاء بينكينك يمكن تفسر غيان عادات اي الكورديان سيورع الغضان ويتصرف سيأكل بلان ماهم وحي ما, ما الذي وحيهم يوصف مختلفون أي كتبان يعني أفا الله إلى غيب إسراء نبوة عليه سبحانه وتعالى إلى محيط بيروح موت المقام مركي إلى سبحانه وتعالى بينكسل جمر كان رغرة جلّم لوجود سبحانه وتعالى أول غناء كرست وحنا شعب وقالنا تصير حاله لو قولنا بي من نغسر قال سبحانه وتعالى وقال سبحانه فغير الله إله غير كميان أبسط غير ضلبي حكمت إنه حاكم النغروب إلوية فكوم ميان إله غير كميان سبحانه وتعالى وهو إلهي الذي كيوي أنزل السودجي إليكم من انك حقين الكتاب الكتاب الكتاب سودجيه وقالوا إليه ماذا كتاب الله كاتب؟ والذين الكوة عطيناهم الكتابة. الكتاب كتاب تعان انه قلب يبقى لنوته ما يستن وعطان ايقان يعلمونه وحلو به انه كتاب تعاني من الدنيا يرسو ذيكي من ربك ربك حقيته بالحق بل حق هي وحلو به هاي واحد وشيقيه وضن انه حقيقيه تاسعي كم يسين فلا تقونان نقول له ان هذا حكمل مباني ميرو مثل ان اخوة شكيو is taa ka من in xaqsayke beeyadan boorso ka salaamalahu rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam aadii adwiga loob dabay kani igama marko kaygi aha wa garanay tarro keliya oo dadban dadka oo dhan khilaafayeen oo hadana aan weynayn oo hadana maaro dadka ku qanciyo oo kan isbeegti jeedii waxa aan فغير الله إله لي فغير الله أبقى حكما ميلا غير كيما جاء كده أبقى طقي أن طلب حكما من الحكومه بدون كايجا يا خالده يديه دين سيديه دين حقوق هذه اليوم وهو وهو الهي الذي يجيب ويسرانه حنزل السودجي إليك وإنك حقينه الكتاب مفصلا فعله يجب وهو البكرة حطينا رسا أقرأ لديون والذين أرطيناهم الكتاب هو الكتاب السليم يعلمون ويجبين أنه كتاب كان يملك ذلك الحق ليس رسك مؤمنين سيئ أما الكتاب في الكتاب هو الكتاب فيه هو أنك سارع ويجبينين انهم من الجلل من ربك كتاب في يدين هذا في دين الى مثل الذي يهب حق حق و دين حق و دين فلا تقون من قل من المكرين قوه بشكل ثونه ومض و اتام بطي كلما تردك ربك, ربك الكلمه دي شيئا في الاخبار حاجه ورثيها الى ان يجي الكلام في ذا وحز الاحكام وحي الهي وكمي ودن وضو امره ودن وها هو ريباي ودن وها هو شخيره ودن كل وعذر لمو ذلك كلمات الهي وقت كلمات كيف وقت وتمم وثمان نقاط كلمه رب تربيه الكلمه دي سي وهي كسب نقطتين وكلمه الالهه حساب ثاني طبق حالويه رب وحاجه ورقه ويحقه الله سبحانه وهو وعدنا في الاحكام وهو كتابه حكمه وادن امر لم ودي الكلمات الى الكلمات واحد بدلوا إلهي سبحانه وتعالى واحد هو حكميه هي واحد أفار بكذب يناساً ماله وهو إلهي الطميع واقهى الله مغرب روحوا بهذا الكث إلهي هو مغرية قال العليم روحوا بهذا الكث إلهي بره. سبحانه وتعالى إلهي ما نحسى في الآذة لنفسك قصواً يدلوه خواكات لمن وذلك الى القدره المرنه دك بدن قد قال يسبلنون ما يثلو عند دك مثل قد مره عيان الا ظنوا ما لم بويه فحيثك بدن قد تصعبان اي ساعتين ووحين مليين وشهدان كانه تمرينو جينك انسوي وينو ما دك بدن ما الا يخرصون قوح قياس إله يدين فيك عبد من أيامنا نقولها من فارغة متك حرا عن تقبل الخاطب وأمرك الصور تقولها حلاقي أمرك الصور تني آيات تقول تغيير إن كل يقو حاول وإله وتعالى ماكو وحوجيني أبكييني هذه كلها هذا دراسة من الله فوق واسكن يا تيمسنا سكر هذا لطفه لك هذا الجرح هذا السواح هذا السواح كودا بدر هاي السواح خلاص ليه وق تبليس waxa laga yaabaa in dibaacyada ee boqolay ka saxtu waxa ay ku tiirsan yihiin maadaalahan oo waxa ay tacaal u dhacdo وَإِنْ بتحضر بيعد أَكْثَرَ من دات بيرينكي في لازم لوكه تحيفا كوسوان يودي لوكه وين دومين ايا انثري لله اله الدين شيء يجيك زي كارمن ايا يطال عنا بدل وقيقي بين تصدي موين ما هذا قبل الله الواحد ان هذا ربك هو ربك تعلم موغي هي من روحه يدلو دومي انت بي روحك جبت الىه الجنه اللي غلغره مرج الله واو هي وهو الله علام موغي بالمسلمين فوق الدحيه كان هنون سنه وددي سحبه اي حق هي الجنه هينا هو هي روح البان الله سبحانه وتعالى وقرتقن اوال مرتون تقول مما ذكر اسم الله علي وإن كنتم هدأت أين تطبعهم بآياتي آياتنا أيا الهي, إلهي مؤمنين أخوارهم آياتنا نتواصل إلهي وعكوّرنا القريش مأييدنا وكانت فصوى المرأة واحد ضب يحلي من جرينه ما يجعل الله من ولا صائبة ولا وسيلة ولا حان حواله والسحر من جرين ما تقور مقر عين هذا البقية بقية لوعون جرين تااس انا ربات ابي تا ياري يغيري يلو يقيين جيده كا وها استرا فنامت كان الى الله يباركوا كان معناتها وها البستقيه ci value day marka wehe xumaa oo tan oo ilaahay masjeeclay oo masalax ku jeena waala xawayn wax badan qalan oo la koobi karin hadda marka waxyaahan ay sameen jira وكذلك هنا مما ذكر الله عليه واحد الهي الذي يجب أن تدخلها وقال له بسم الله وقال له بسم الله وقال له بسم الله إن كنتم هدىتين بآياتي وقال له الهي وما لكم ومحاق إذن قلت عيوه يدين سبنا ليهو ألا تأكلوا لي مما ذكر الله عليه واحد إلهي مجنسة يقول شارعه وكذلك ورعي نارك بسم الله الليين مهاجه الله وقد فصل وقد خال فصل إلهي وحدي لكم منك ما حرم عليك وإنه يحرمه إلا ما ضررتم له وإنه يدين تبقى له مولين وهو واحد الذي حرمه هذا آية الظلام وإلهي وكشه آية اللي وكل اللي جاء حتى حطيت ضرورا نقول صوره حاطه افتات وكان بلان سومرت في البقاله اي وجهه ري وحلال وهي بختي 100 دوفار كي ديغي وهي خمره دي حاله ضرورة الى سبحانه وتعالى ولو صحيت عمره يجي يبرئ الله قال وخليه الى هي حقوق كوك حاله هي علقت وَإِنَّكَ وضك في في إن إن جعشها اي ما كانيران واحد باران غضات الكاميرا لا يبلونه ذلك هو كدبيان جاء هواي هواول ان قوسوا ان هواها هي وهي نفذ جوعشاي اي رسقدوميان بغير علم العلم الان ان ربك رب هو رب على علم بالمعتدين هو حدود الى الله الله تلاوي حرامتي او تلاوي الله وتعالى ما عافد كحدبج ومر لكم الحائد الصلاة والله ألا تأكلوا إذا نؤمنين رسول الله عليه المجع علاه دوشي تلوحه صيوه وبسم الله وقد خصر وقد خصر هو العدييه الهي صلتكم منك ما حرم عليكم وإذا لديك حرمي الهي با يذين عديه والله جدوا في مرحل إليه متحرما على طعيم يتحمه إلا أن يكون بيثة وبدوا مصرحا ولحمة خنزيره بينه وإثناء أفضل وكأن الله ما نيوه الهي با سبحانه وتعالى إلهي عندنا نقول أنه حلال أشياء السيارة هو حلال إلا وشي إلهي يحرمي مهيز وحوال بؤذون كي يلقوا إلا وشي إلهي يحرمي مهيز إلا مطرورة الدين لذين يقول إلهي يحرمتها إلهي يحكي سوء وإلهي إليك تحرمي حتى حرارة ضرورة وإلهي يقول إلهي هو حلال قاجل دمنا إسافة باقي قاستطعنا قاد يقول لنا يا سهل اوه وقتر بقل كفاقر وحرطا بقت جي خمردي ضوفار جي وهي اله يا حرمي ستانه وتعاد اله يحرطك وحرطك نمتن الى الدين فروطة وهو يحرطك اي نزليل تسايوي اله يحرطك انو ينوح لليه يحرم تحوه وهو يفتح اله اله انو وحر مي مستيرو له اله يقب حنا كثيرا قاعدك كميتها لا يدلون بأهوين حول أي دك كل ميان آ رح يجوا الرعسيين شيطان بوقت يمشي دنكر أي دك فدك أي كل ميان ودك الراعان بغى علم العلم الأول روح الجاي الكه نصنا دوحا أي روحان سوينا ونجعش أي دوحا حرامته هضر يا دوحا معادنا نص شيطان بوقت نا ونجعش مرغوي نص توج عليه هذا يكون kadaa had aragtada kaga horaysoley so horey uu qara in markaa hawaydu ay ku dhimiyaan cilmi la ambo allee waxaan la oo hawaya raa aanayso wani jaalbo jaal kunan uun lemiyay gees ستفاد الشيطان من إنسية كي إن ربك رب الجهر هو رب الجاه أعلم وبيد المعتدين وذر كتلة. ظاهر الائتم الدندي إن الذين قوي يكتبون الائتم الدندي كسباني في ولا أبى المردنى بما كانوا وحيه waa ku soo marinayaan ka sanayaan ayaa lagu waalmani doonaa isla kumaynta isla muummin baalaha diyaayay si qarsoon oo cidna ku ogayn hawlayman sim buqato ayda oo حول أيمن، لكن عام لا قدر يقول <تصفيق> إنه يساق <تصفيق> رساية أيها كفّي <تصفيق> عنو ظاهرة الإثم يوباتين، ذن دجال يحرامته سقطان حواء إما أن تم قطعه قرانه حواء إما أن يقال سبحان حرام، في إثم كيف سلطانية كيف سقطانينكم، كيف سقطانية كيف الذين يكتبون الإثم هو ذن دجال tan ciwana walaa haa maalintoon gaar kaayo yaqtaay kana wax ay kasbadeen ayaa laga abaalmalin doona walaa ta buru ha durina min ma lam yukar li an la sheegin bismillahi magaci ilahi aalimi dufisha wa innahu wa ha ilahi magaci ta an lagu sheegin la tafqan وإنه innahu huntanka la cunu waxa ilaahay magacisha lagu إلهي la xisfan way waaxta nimey soo ilaahay وإن kala baxay way soo hey waxa samay wayna shayadeen faa biid kan somo ruuski inkee dugujitay la yuxoon ilaahay awliyaani koowaliyada oo he shayadeen tahay guney هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده أيشهد أن لا إله إلا الله وحده أيشهد أن لا إله الله وحده أيشهد أن لا الله وحده أيشهد أن لا إله إلا الله وحده أيشهد أن لا إله إلا الله وحده أيشهد أن لا إله الله وحده أيشهد أن لا إله إلا الله وحده أيشهد أن لا إله مرك مسائل ظاهر في هاي هذا حتى اللي هو الناس كم حراني بختبه هذا الخصوت كصوت كصور وعليك خلاص توي عليهم غير عليهم لك من الأشياء ظاهر كاوية رعن أو حيلة مر أما كسل اللهجة تلاميHELL إلى وحى و بختول هل خسر قلما مرة فيه oo tayna waxay tahay ee magaca Ilaahay subhaanahu wa ta'aala lagu sheego marka horeba iskastana waa waajib ma aha wadid inta kaloo gurayay de sanawi hadaan u iraa subhanahu wa ta'ala gaayti lugu raayo maga ilaahi gaayti lugu goorxayo lugu goorxaa snaafta iyo qabuurta iyo meelaha daraa lugu goorxay taas ku fasire. waxaan soo dhahay xayb dheen oo tii u badanyahay jamaahirta ho imamiyada xarago ahmad dilli illow wa halal fadilli illow laakiin had ka soo gata suuqa banaana suu xaraan iyo walaa adeer islaam ah sayyid rasuul kaani baa bismillah laa baa ku gooreeyeen ama muslim ho ilaahay raacsan rasuul kaani laa banaadayna dad isku khaso gata suuqa subax la habaama oo qalbiga ku teenka mar sax ولا تأكلوا حنانا مما وحي لم يذكر هي الطارئ نفسي لم يذكر أن الشيء اسم الله ومعيش علي مالك الذي يرأيه نفسي يوشي وغار يوته دونه أنه بسم الله أم لديهن دوشي سلبودهن حنانا بقى الله سبحانه وصلى الله وإنه عنسان قاسع وإنه مقعد الهي اللغة والله تسهون وإن الشياطين markii ayaa caaystay sidii ay wada garba waxay tiri jireen quraash iyo yahuudii ararka ugu nideed shaadinta way weyn waxa la aadana wixii loo gooray dadka hadba waxa ka dhashay si da ku dhawaa qureys lagu hiilay nimankaas ka taalay sayo qad ee kaddim in iyo yahooda iyo gaalada kala aya qureyska ku dayay wayna shaadeena shaadeen to la إلى wal wuhiuna ila awliyaayn koowliyada u baahan ay waxyuna ay wadaayaan taa ku dhaawu ciiray gowraayn xal xarimtin kayin ku gowraaleen idinku biseena aad u xanaysta liijajirku hayboor ayriyana waxa ugu ولسم الله فتстати الله ف elkaar في معطوره ووحث نذا قبل الهي السمحانه وسعال وهنا نطح ان تقع هذه الهي اكثر لكم القوان 나도 ن Review كما نريد و сама من يكون لو ر accompینه أوه جائبه اصدنى و dir و demekه الهي السمحانه و تع pil wenig عكسانه مسلما واسَ نحن دعته اللفق الله يا الله سكاع وיעني انه الهي ن Meow ca EL petite ذلك البالقة او من روح كان هذا ميت روح بقية تحيي نوعا ما وروحه قال الله يا جلاني المسلمان والثاني هم يوفوا وجعلنا أمية له لو استجد نورا نور يمشي به وقصع الحين الناس تقول النور خاص وكتاب خلبه الصريح كمان روح مل مثله مثل بيته هي كذول ما اسمه بيار حور ليس وسنهين دخارين من كبر حي منهم كذلك ساعة تزجين على ما هذه الأعمال أو أي كمية يعني بخت الأبرار يدينا الإلهان إلهي بالذورع سووا حل وآخر يا بخت عونك كذلك أساس الدين اللو آخر, أخر ما كانوا وحى أي عملان خواص ثمانية وحى ثمانية جاء ربنا قال لماذا شيئا بوقف إلهي, إلهي ما قفحين قال إله سبحانه وتعالى حار أو قليل ورايح كان عام عاد بلانه عادنا كميتنا إلهي وحكم راعي بخت وروحه بسطا إله الروماي ثمانين نعش النورش الطبطحة أي كُلّ توّاقل بتوّاقل بليش هذا نورين أو قال مي براكب به واميتني أو من رواه كان أهبيك الصدق أو قالها وفتحناه وقال ونورين إيمان سين وجعلناه رؤيا نورا يمحي به وقص على في نظرك لحظ إنت إيمان للسيء إسلام لقد لقوا إيمان إله وقلب وكره أيها الذين إله سبحانه وتعالى كتابه هو الطريق كتاب قاصا هو هو اندو قدم بها او برت او كعالفراي او كان كمان روح ملمد ما مترو مثل في سوريا تدربات ديال كل تجيره ليست او صناي من خارج منها من ديال كان تبحاي كذلك قاصا الدنيا تبقى له قرطيه ايا زنيا القادر مكان يعمر وكذلك قاصا جعلنا يالي في كل قريه مغارف قاصا كليه اكبر هو هو وين ما كان دغني مجريبيها ذبلياش ليمقر م ما كانوا لا كان عن الصورة هي حقا يدين وما يمرور مما خيانوا ما كأي ثمينة يجي لهم أي إلا أنف إلا بأنفسهم أنفسهم لك وكذلك جعلنا كمال جعلنا في قرية ثكاب مجرمين سان من مقالا يقول إن حمل أديوكس أو مكها كوه وينايو أبو جهري أبو لحبيو مجرمين saaxo kharabey magaala kasto iyo rasuul kasto oo la soo قامون الكحكومة ووين؟ هو ذا كل اللي جريه هو حق <تصفيق> كوريا مدن كان رسول كوريا مدن مجال هذا شرق الله سبحانه هذا يومار منتشران بس دين ذلك أقول كهيان وده حيران لهيان وقصمة لهيان هيا هذي والبيه ماي والبلقشري وما ربنا نقول ده واحد ربنا نقول ده هني ما تعالوا مع القبائل كه أو مجا على هاي أي كوريا مدن وصور كيد دين مغايرة الحكومه الرئيس صارت ايها الهنجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك كما جعلنا اكابر من قرنيها صار عقبهنا مغايرة قو ويين دي متينتها صار عقبهنا اي قوهكم كما جعلنا ييل في كل قريه الرسول صلى الله عليه وسلم اكابر بان كن من قو ويين وينكم حق ذلك ليها مال ومال walaati ee koobay weynaya oo xaqiiq koor keenay kararay dhinay iyo dad badan ku daba socdaan oo dad badan ku qaybeynaya qabiil bi hoggaaniyad oo weyn baway sababay oo ay halka ku yeey wakha wabdha oo akhaabaran ka dhigina koowaan mujrimiya jindiliyaash kuwida nifayaash oo mujrimiin yahay qoyla inuu faro taala diin ليانكروا سوء مكران أو يود مكران في هذا المجال هذا غري المكر والتمانية مروا بالبحر كان يان الشرقال مروا بالمراعي وحصروا كورده هنا مروا الدين في التعيني مروا الصراوة الصوب فايل لإمانه وما يمكرون إلى بأنفسهم لكن ضحايا التماني كانوا مكرجها أو الشرقال أي كلام الإيمان ينحقي، ويدرك الظواهر كلها ين إلى يبصي حتى الخيار مهيء وينفرون إلى بأنفسهم ويشعرون بأنهم أرواح. جاء لهم بيقدم بيقويتاس تمجي لكل جدول. وإذا جاءتم آياتا، مرق آيات تمادى. قالوا لنا من حتى نستا مثل ما أنت. عادنا وصي القرآن كان يوقف عن طرح النور. عاد مكي للسود يوعر صوب صنع لهم باريس. وإذا آيات. قالوا لن فما حماين معين حتى نوتى إلا نلصية أمغنى مثل ما أقوله وشي اللي فيه رسول الله إلا أن كانو الله كانوا وشي الرسوس إلهي الله كانوا موسى إياه صالح إياه هبر إياه عيشة إياه وشي الله كانوا معجزات مخلوق ومعجاجها إلا أن الله كانوا مروا أين عيات كلا قرآن صاصة اللي هنب عليه سبحانه وتعالى مثل ما أقوله رسول الله الله إلهي بها أعلمه حيث ما شيء يجعل الثلاثه هو قال ثم وضع ما شاء الثلاثه تجيء يظهر دوره يا رسول الله سبحانه وتعالى حيث يجين الحال هو مستدجين وي لابد وين لو حتى انت مثل ما قلت الله الله ilaahi wa sifaana oo taaroo xurso xul tan degey hoortay samaysho ondayyo ilaahi way yaqaan sayuub ha ku dhicdoon alladiina ajrimu quwa mudrimiin ta sagaru dulini ma ku dhicdoon cid la taayay inuu kugu yeyna dunkan ilaahi subhaanahu القرآن كله ينكسار لغته ما هي مخلوق الإله سيدنا ربنا تشاكم عليه سوي الكثير والبيان المائة البيان كله الإله هذانا القرآن كله صح اللعنة عليه سبحانه وتعالى الذين كوي ووينا فغارون بكل عدوان وعلى يريان دونه والكلين دونه عند الله لا يجزي مكروفا شديد او درن. بما كان يوم كورونا ما كان اي سنه सेफ्टी لله يدينته سبغوريمن جين اي حق او غوريمن جين سديبه سافت ايور سبحان الله تعالى بيقولوا يارين دونا ي هو تصور للبيئه ان القران جاء قيامته تمام روتي يريد الله هو اصلا يتدر ويعنوا لهم لذلك الكريم حق لمجتمعين يريد الله الى الروح دون اي هديه يشرح هو حول كيسي وحاول إليه كذلك يا مال إسلام وقرأوه وعليه اللي ومن فرصه يريد إلهي الغطان أن يذل له إنه بادئ يجعله إليه صدر وحاول كيسي زيقاً ضيقا إليه حرج جنبه قرأوه من الآديات كاليسان كاليسان كأنه هو يساعد يستعد قرية في السماء سمد قرقه في إليه ومسطورة قلبه ما أولي كراهين سمد قرقه سعف القراء في إلهي وصل دونه الإسلام قال بيجيتوا خلاج هذا غير حركة حركة كبسلا صحيحها لا تكفر لكن القضاء وحلاضهم تشير بهذه. النبي قال فدوي سكو حاسك كبر حان ومالت بالانجيوجان ووكاس والقدي وحلاضه. من الخطابة قاضي البلاد هو يرى حانها هو. مركز في حركة هذا الثقال. مركز في يهانون نقارنا جيد كله حي جيد لحوارة واحد جاري كريم. بدي متجاري مركازو و خوي سبحانه وتعالى ايدي توت وهو قلبي و حتلايض دول مريتو مع عتدي يمدوغي و خوي دنبات بوت ملو حنغل هي نهايه كيف ماشي قلبي تو وضع هي سيدي في كان يستعد تمام <تصمدت> تمام كذلك فصار يدعو لو بيت استعوا قلب غليله سبحانه وتعالى في البلاء ده حق كذلك فصار تو يجعلوا رؤيه هي راه هيت الى سبحانه وتعالى على تنيرها على الذين كويت صور لا يمنو فصار يذعر سبحانه وتعالى هو ان الله هو ورسول في وهذا سراب رب وهذا كان و كتاب ربك استراط ربك الرحيبا و ظل الاله لو مر و ظل جنانه لو غل و ظل الاله لو غرد و ظل حال لو غرد و ظل سبحانه وتعالى وهو القاور لو و كتابا ويدين و ظل الاله لو غرد و و كتاب و لا استراط ربك مستقيما حاله فحصلنا الآيات آيلهن عطين لقوم يذكرون دتوين تومي اللهم ائليه دار سلام دب كتاب قرعي ككتاب دكوين تومي اللهم ائليه دار سلام الدات اللي متيريز وحنوا دنب لاغنا ودغلا خضر عند rabbigaa raggu ruxay iyo haydayeen dadkaasi kitaabka raace wadan ka dhigbay ee daarsadaan beledeen inda rabbi wuu ilahi weliin kaasna ayuud adoonkan iyo aakhara ilahi baa ruux hegnay adoo kitaabka ilahi raac subhanahu wa ta'ala xudu qab qeyeen jinnin ruux maxay ilahi baa weli ko ilahi baa kuun qeyeen ilahi baa ku ilaana ilahi baa ku ويوم يحشرهم وذكرت نملين هذا قدا يوم ما يحشرهم الى الله والطاشرن ايصورون الجميع عند صدود يا معشرهم فيقول الله ربها يا معشر الجن يمكن في يديكم قد تتركم وقال اولياهم قل وريه لهم هاي و يقول وي سياده كوغا د هو جن كه لشقين كه ولا شقيسين جيرين او ان سياله وفيدهن حبنا حداغنو استمتع وراح حيتي ونوره بعدنا بركه بعد بركه قلو كنوره ولا شكر حيسين واحد بل ما الذي مجري الذي مجري اجل فلا انه مجيشو قال هل توي النار النار إن في الدين كذا شقي كذا وإلا الدنيا كواه هو رمجر أو ضكا ولا بارينجر أو إسلام ترنجر أو حضلاه تصرف بكل هاي النار مطوا إلا ما شاء الله ذا أنت الدان مويس إن ربنا ربنا حكيم وحكمت بنا وإلا إسماعيل وسالم مجفف وقول في يستحيل في الشرع جيز كمجد في رب سبحانه وتعالى عليم الواحد من البدان إلا إسماعيل وسالم ويا كان الرفع والبروح مذيعي وحوي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان. وكذلك صار أن قوي إنستجهاي جينكي جاردا اللوادو ضعاء إلى حقيقة كلهم. الآن استغرد أن أقولي أتلوثت كذلك صار نولي وجوه اليا. بعض الظالمين بعض الظالمين تبركوا بعضاً بركت بما كان يكتسون روحه كسبنا ينتسبي ويكسر السيف عادت العيون ضلام وح كفصرة إلى أنا والسؤال أشوف ملاحظة قد جاء ضلك abay iihiin mu'min satay muwahhidin muslimin مخلصين hadeehin iyo kalmadu ilaa الله subhaanahu wa ta'aala tawo li gudayay oo ilaalinay masaaliixii diinta iyo ciis ee dunida labadaba uu ilaalinay hadee muslimiin sama mid nufsi daaqo dibo oo kuno qodo u كذلك الساحة القرآن نولي الإسلام هو أولي الأدن قالوا أهل المجرمين بلا يد أهل وإنسي يجنك الساحة القرآن نولي وقوّل إلي المه بعض الظالمين هو الإلهي أسي باركة بعض دولت الصالحين إلهي يقول أمير يام الله هو أن عاشهين لا تخبئ في عين أنت أهل أهل غالب في عمد سبحانه وتعال أهل أهل أمير لما كان يكتب كسب عمل قيصرية سبت والفرنسي والعلمين في طيبة يا معشر الجن والجن يمكن مع شط قاضي سيمين والجن هلن بيعتكم قيام الله سبحانه وتعالى هلن من نيلمان أو منكم منك ينخميره أو إنس يعني قمرين أو قطيع هاي التغليف لكن وريني لا الجن كم لكن المؤمنين ويليهم وكان ينسج أياهم في السور يجعونها ويا السور على البلاد وقوى الرماية يا معشر الذين من السور قوم منكم عليكم ويندرون كلين كنت جاي لقاء يومكم معلم خنطرت في كان اللي كرنتي لقاء يومكم مارتي الفهرة كان عمان تتابعين فيه خاروا صيدهن على نحن هذا وانكوك غير إلهي ورسولنا ناصر الشريف وانقرضن نحن هذا انقرضن وغربت وعلي وحهذك وبنرشطي وكوك كتومان الحاذي وحديثك هذا الخير قوة جاردة رعية جاردة رعانة وحوالة ضعفية وصفتها وعزميلا وممال صدرتك أهل الهي وعندما يقول رسولك رسولك ورسك إلعاني ورسك إلعاني ورسولك رسولك ورسك إلعاني وشيته على أنفسك نصفل وحيبق الله أنهم يو كانون يقولون ذلك الله يقول ربك مولي كالقراء بظلمه ذلك ذلك الإرثة إلا إليه سفينه يا مرشان ألم يكن كثيرا ذلك الإرسال في السلسة ثابتا في قدعا ألا لم يكن أنه الشاني لم يكن من ربك ربك قال مونيك القرى قريوني فيها لك بالظلم إلهي كيكوها مع قريوني وأهلها والحال أهلها نغافلون إليوا سيهنه وليه قد أن الرسول إليه إلهي وحو أبو ري وحفو ري آخرين يجبون أغوينه او ان أنه تؤذر إليه سبحانه وتعالى وحرسل الله تعطيره يا الله سبحانه وتعالى وحرسل الله ذلك صابتنا ذلك كان إستار رسول رسول الله تعالى صابتنا في قدعي أنه الثاني لم يقل أنا وصنعين ربك مورك القرى بذل ورهل أضاكره ولكل من الفرسات والمطيعين درجات مدقسته ولكل عامر فقسته عملتني إن خيرا وإن شر شرنا الله ما خيرنا ولا درجات بهري لا تجادهرو شركه شركت من الله جوهم جالوا التمنا وكاردين بهري بدول الدين بجيس درج الجوهير بود جوه مسلمين تواصلوا يا مؤمنين يمومين يمطعين واحد من الجوه ماله بحلوق رثري كان قال كال... قال وقال لكم كعمل البريه وكقر البريه وكبلايت هي واكدرج هو نظامك يوم وفقوا اليوم كل عمل سوى قري ولكل عامل مثل او خيف من ما شدك درجات بينك عمل خير مما عمله وحيثميين سبك درجات كلان يا رب وما ربك رب جمع الضفاتين عمل يحموا الهي ما عمل الا سندك حسمان وربك رب الغني وغني. الرحمة إثنان إنا حربهين عيلاه يتكون حريصان أوه وهو يو وحالت تريان هنون كوز بليه مرسمه أنا وساعه كذا حريصت بليه هنون حريصت بليه ون حريصان هي شهادو الضان يزيد بليه ودم باديل ويستخلت وين من بعدكم جلاش ما يشأ وص كما كمان شاءكم استودا من درية قومه قائد جيل الحالة هيدي فرع آخر من الهوام وهي هاروا الهلك قوة كل هيك كانت قوة جيل يلا تيم كما أن شاءكم سودين كوردين أمورا من ذي القولين حالات من فرق فرع آخرين أكره إنما تبع دون وحلايدين يوهي لا يكمل إيمان وحلاخي لا كتاب شير ما وإيمان وما أنتم جدد لا يوقف أنكره حارك أنكر عد قليل كرمتين شو لا يكفر أنكر ما قلوا هذا يوم يعماروا على مكانة وددين يحارب بين قعان فرق يعماروا على مكانة حالقة كسبت إن أنا, أنا عامل وعمل فريج وضلي حصوت في ذنبها تعلموا وجدون تن من راح تكونوا له أيوه إنه الله أو أو قيب. قيب بي مال مال. هاي عادوس الدار الدار تعرفش روحه عادوس لا يظلم ضالين قردن باليبان وجعلوا حيلا قريش في لا الحرس بير ولا عام مصيبا قيد قيد بسيم بير ملك حرام لو دوان هي. وقالوا حيدا هذا لله حراءة يبارتا إنتاث إلهي بأسكال لزعم جابوسيش اجابه وهذا الشركاء نقائبتنا حول انتقابه قيب إلهي وحار الشركاء النظر هي هناك قائبة للصفارة وصبح يساوي إلهي وصيحة سبحانه وتعالى فما كان وحد هذه الشركاء وش الشركاء الإلهيين فلا يغفروا قدر من كرم هذا إلهي إلهي كي سوي كي سوركبه له هايان هكذا إلهيه يوصل على كي لا يلعب ذكوه شرقا كدر مانو حلايا إلى يو غني وموباهنا قاتم ساكينه واحد سقط سامش سؤاليس لو يطبعنا يعني هدي أزكوا حدر رمضان خلاص كي لا يجوا السعيلين لكن كي شرقا يجوا السعيلين يو وضعة فم ساكينه وحباك يسكنينه سأجحوقنا هذا وكاز ما خسر فينا وإلا يحلو ذا جني مركنا يحلو واساكينه وحباك يو كان لله وحده لا فلا يسروا وما كان الشركاء فلا يسروا إلى الله كإلهة خطر الله يجاري منها ويرسع وما كان إلهة إلهة وسرهانة فهو كان إلهة إلهة إلهة إسريان يسر إلهة شركاء حوريه في القوضة أيهو كنت أحضر منه يجاريه مركز الدين طعم ما يحكم وقال لي وحيا خبنيان وحيا خبنيان أيها خب وكذلك الزيانة لتكلم المشاكين له وحيا شيدان خوطة كما الزيانة هذا هوها horriye ay qayb meelay tiyan qaybna shirkada tiyan shaydaan waxa ugu qortay cadeeri ka soo xaraa jeeray uu qortay li katen wax badan oo meel bu shirkeena shaydaan ku qortay qatlayaa wiiladayn arurtiye jilaan waxa uu qoray arurtiye jilaan shirkadooda shirkadooda waxa uu say uga xaldan alleh diin uu diin doonay waxa qaldan walo insha allah wiidooda ma faal waxa ay sameeyaan waxa ay sameeyaan ma ismahayn dadka oo xaqiijinaya waxa ay sameeyaan waxa ay sameeyaan waxa ay sameeyaan waxa ay sameeyaan وكذلك سافر زيان البرجيس له حاره وقطر يهناك وقيب وقيل لا يسيران وقيل سركال سيران وقيل كذلك سافر زيان البرجيس لثلاثة أمير مشتتين فالأولاد محقون في سرقان وسرقان ليؤذون سيد هلاك ويربيس عليهم سيد وباخر عليهم مثل دينهم الله ما فعلوا فلم يكثروا وقالوا هذه حني وحرس وابد حجره حراما لا يضعه محرمه إلا من الشاف كان دون موجد دعني وطيش كم وأن عمل صورنا صورنا صورنا ذوالحرام حواره يري ظهوره طبر كن يوجين وأور كاتحام كان صمرة وكلي وأن عملنا لا يذكر عليه كل ما هي لا يذكر الشيء ما يسم الله حيا مكة جور عيان ما عين ما بالشيء عيان وعديان إلا إذا كان فرق في على الله يوم لا يكوننا ورث وهذا awdan xoraas waxaaran loo dhawantay may wax wax ka qeyn kaama ay wakiil ka qadama ay من maalin hayo ka xoraan ku beera aworan ilaaka awan doon wa qalu haydan خو راكو ها هو خاوتو او جوجيرات خاريفا خا مخاجار غول لي ديكو ني افضل ومحرم ولاغا خاراماي على اجينا دمر ويكون ليس حد الضغط المغربو وحي اي ديهو خاوتو فهم إلا بكعب على الملدون شفاق الله حموز بحاق التفاييان إلا بكعب على الملدون قبلوا وما كانوا يمتدين ويباليوهين مرح وها سبحانه وتعالى سيدين وصومين وحكيين وعليم وقاروا مصيبين أدلان عباس فيه وعانه ما يعني عن وعانه بحرور يصبح قيم ميدين حرور الدولة من هايه هو حرام سجع الدول منهم الدولة من هايه قيم سمدهن إلهي حقق بحرالص قال تمدي كون هذا هو حرالص وقالوا حينما تقول هذا عان شرحوه حرالص يوجروا عانة خالصة ومحرم على wa ma xaramaa calaad waajina haweenka nagana waa وإن يكون waa وحساسها xaramaa waan yahay kumeyta wixii saasaha ee ragu gaarka uu ugu weyn tiisa ayeen haddii baxtiina qoloob baxtiyo qofn iyo waariyadumarbe fiin sura ka way wadaagaan oo ay wada qoolay ambaxtiga saydima soon ilaay bacaba almundana 70 ay واما الجفة وعلم الظنة ووهو يوحى الثمين قد خسرها ويخسرها الذين قطروا أولادهم كوى حرورة وذي لك تفهن بغير علم وعلم العام قد عظيم يقولون عغلي هذو هذو هذو علمي لها علمي لها قبعي عغلي جيسي وقبعي لكي لا تستطيع نكورا تستطيع نمية علم العام لو لا قد خسره ويخسرها الذين كوى قطروا الدنيا آخر الله الدنيا خسار أدوني كانت دور كويس ياريهم علمها آخرنا ذا إله سبحانه وتعالى هي عقابه وإذن الموجودة في السؤال يجب علي السؤال كين الذين يجب علي السؤال ستفان نحن عروس الدليان وعغليانه ذا غير علم علمنا أمك وثمده وحرموه ويستحرمان مارزتهم الله إله وثوه كوزاقين ويحرمان افتراءا يو قبلا أورونا يع الله مذهب وحني عادوا نوعيه وكاثر الله با نغه حرمه با دهم قد ضلوا ويباديوبن وما كانوا منان موتدين قو هانون والله